بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه Show me